وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا, منه, حليةً تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكَرَّ الذين من قبلهم فأتَ الله بنيانهم من القواعل فخر عليهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ثم يوم ويقول أين شركائي الذين كنتم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 فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إِنَّ الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أَبْوَابَ جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حَسَنَةٌ ولدار الْآخِرَةِ خير وَلَنِعْمَ دار المتقين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 أفأمن الذين مكروا السيئات ان يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم, أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عَمَّا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 للذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن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 ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شِفَاءٌ فيه شفاء للناس إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ومنكم من يُرَدُّ إلَى أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر عَلَى شيء وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مولاه وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا هل يستوي يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ على يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جعل لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وجعل لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنان وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدا, وهداً ورحمةً وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى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 فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وأن الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين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 ثم إِنَّ ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى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 فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله إباس الجوع والخوف بما كانوا, بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وشكروا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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك, من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حليفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما, فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن